بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فِيكَ بَدَ اَيَحْسَبُ اَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ يَقُولُ اهْلَكْتُمَا لَنبَذَا اَيَحْسَبُ اَن لَم يَرَهُ اَحَدٌ اَلَم نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُم نَجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة